تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب تؤمل أنك تحيا طويلا الشمس كمالت وحان الغروب أتخفي السنين مع الأربعين فكيف ستخفي اشتعال المشيب فكيف ستخفي اشتعال المشيب تؤمن أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب أتخفي السنين مع الأربعين فكيف ستخفي اشتعال المشي بقلبك تبدو ندوب الجراح، وهيها ت يا صاح تخفي الندوب، وهيها ت يا صاح تخفي الندوب، وهيها ت يا صاح تخفي الندوب وهيها يا صاح تخفي الندوب وهيها يا صاح تخفي الندوب